السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أما محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد نعم سمع نعم سبحان النعمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستطيعه ونعرض بالله من شنور نفسنا ومن أعمالنا من الله فلا مضيده له ومن يرضيه فلا تهياله وأشكد أن لا إله إذا الله وضعه لا شريك له وأشكد أنه حمدًا وعاتفه ورسوله ونمه بعد لقد سكي نشيك الإسلام وعلم الأعلم Nasul al-Sunnah, Allahi wa al bin Ahmad bin Ali bin Ziliyya Wa alimahullah Akuna bismillah Akuna bismillah Bismillah Allah s-iqra, hath aula Al-Kalam m-alif Inka-tika Ma'anin ya m-alif Bismillah ar إن الحك <سؤال> لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوه بالله من شرور محكسنا ونقص أعمالنا من الله فلا مضيناك ومن يذب فلا أجيناك وأشمن الدلالة لها فإنك الله وعنده لا شريك لك وأشمن فأجابه، فاجه الله أن هي اسم جار عند كل ما يحبه الله ويؤمّه من الأقوال والأعمال الراقيّة والطاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والعطف صدق فليس، وأداء الكنيسة وذكر الله وصلة طاهرة، والوفاء بالعهد والنمّ من معروف والنحو عن المجرّ والشهاب للصبار والمنافقين. والإحسان والفقير والسامي والملوك من والملوك والمملوك سملوك مملوك ومن من الآلهه والجنان والمهان يعني يحسنونهم ما يحسن إليه لأنهم ملوك والصحيح المملوكنا وكان الملوك من الآلهه patirana kumpa insani من mina reaya niam Sheikh alislam bin taymiya rahimahullah tulitaja tarjama yake na baadhi ya ahwal zake kwenye ilmu leo utaanza kitabu kwa kusoma swala aliyouliza rahimahullah alafu tuanze na jwabu yake kitabu kizima namna gani alieleza jwabu yake na namna gani almustadil kwenye ajwa هندو عادى يوالي المصنفين القدامى نعنز كتاب مستعينا بالله متبركا باسمه سبحانه وتعالى دو أكثم بسم الله الرحمن الرحيم يعني بسم الله أكتب بسم الله أكتب يا ديك هي جواب بذلك يقدر الفعل المناسب بعد البسملة كمن يجوزن قمزة بسم الله يتكلم. لكن البكوان إجابة ناديكا واضح فجار المجرور متعلق بفعل محذوف تقديره أكتب. نعم. نهين السنة فعلية يمتوم عليه صلاة والسلام كان يستفتح كتبه ورسائله بالبسمة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد صلى الله عليه وسلم إلى فلان. إذن لبقوا أن رسائل ذاكي تومي عليه الصلاة والسلام لا شك هي من السنن حتى كان كتيك السنن قولية حيك ثبوت حديثي موضمهين طعن في هذا لا يمنع أن يستعمل هذه السنن ونحن يمتز سمائه هنا حديث باسم كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أجذم حديث ضعيف مرسل بولا مسلمان السنة خلاص <تصفيق> القول ما ثبت اسناده صحيح نمرسل كويل ننضيع كويل أما فعله ثابت المثابت ها نسونا نسكتوا كنا قوالية كوننا فعلية كما هي كثبتو كني السنة منهن ومن ثبتو كني السنة كتير نشاك مني عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وفي غيره من كتب السنة إنه معنا مؤلفين تتابعوا على هذه السنة كل ينزى كتب زاو رسائل زاو بسم الله الرحمن الرحيم واضح هذا هو ثم ذكر السؤال الذي سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اليوليز وقنزى مبدأ أو مطلع السؤال نآية ذكروا الآية يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم إلى آخر أكولز فما العبادة فما العبادة عبدوا ربكم فما العبادة عبادة نين هي عبادة نكتجان تتفهم تجوه وفروعها نفتقافك فروع عبادة نفتقافك يعني جميع الأحكام المتعلقة بها وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا نجي يملي ديننا ينجي هاكو يعني ديني يوتم يكسام عبادة أو كنا ما ممنجينا نديني نسي عبادة سؤالي ينجي تاري كنا فروعات دمانا جوابك يا كتابك زمانا كلك فنق جيبنا أدلة زاكنا أزومم زينا من نجام. وما حقيقة العبودية؟ كنا تفاوت بين عبادة، نعبودية. أليس كذلك؟ عبادة نفعل المكلف. أما العبودية هي المقام الذي يبلغ بها العابد إلى ربه. إلى مقام، إلى منزلة، وسمّى عبودية العبد لربه. نا ونادام ونبتانا كن عبودية يا وكم ولا وق. ونبتانا إيمان زا ما نعبادة شوليزها. فسات كجوا ما حقيقة العبودية. حقيقة يقوله أطمو واقو كم ولا وق. ذيبي وتقوم طمو عبد بارو على ما هي هذا المقام العظيم لو كان وهل هي اعلى المقامات في الدنيا والاخره ام فوقها شيء من المقامات هي عبوديه مقام عبوديه دي مقام بورا دنيانا واخره اما كنا كيتشين ثم قال عندهم طلب مش سؤال وكامومبا طلب كممبيا wali yapsutu lana al-kawla fi idhali utukunjulie sutunjibu kimfupi tuataka jawabu ya kututosha paka tushibe, tuwelewe sawa sawa haa iyo ndo soala na hilo nilo umbilaho na wa mepata Amepata. kumuliza كما البصمة لصحابه على الخبير وقع على الخبير وقع سؤال المتكي أو اللي ما يعوقك أو ميوزي شيكوا جاهل إلي سؤاله اللي ما يعوقك أو ميوزي نم تاون الجواب إن بكوها متاليهم تشون تشوي نجاني مقام علم لكني أولا قبل أك تجاوب شيخ الإسلام لابد أن أصل بعض المقدمات أو القواعد لا بد تفهيت أصيل أمامه ثم بعد ذلك حياته ويزن قم زياته وكيفها مهم إن شاء الله تكون سهالي وليها انت بعض المقدمات أو قواعد زيت المقدمات زيت القواعد سال أما بعضنا فنجمانا عبادة مهم مسان وفهمه Muhim sana ufahamu hizibisha. Kwa sababu baadae, huja katokia baadhi ashuba kama wana mtu mutahayir. Haile ya semasijui ni mfuatenani. Huya sema hizi, huya sema hizi. Kwa sababu huja iliwa maana ibada. Ngeliko mehizibiti ibada. Zawabit zake, shuru tzake, maani yake. Kwa nino sele? Nani atakuchanganyatena? Hada faida وشيك هذه النقاط نقاط المقدمة. أولا أولا العبادة العبادة هي ما أحبه الله ورسوله وما أمر به أمر إيجاب أو استحباب هذه مقدمة قنزة فهام العبادة ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكل جاب وليل بيدا الله نمتني عنك walipenda وما أمر به na kila jambo baada wao walipenda wakaliamrisha amra ijabin aw istihbab imma amri lazima tufanye au wameamrisha lakini ni amri ya pendekezo istihbab ni amri ya kupendekeza si kukata hiyo ndio mafhumu al تعريف العبادة يساجد. الآن هذا قلب مفهوم العبادة. مفهوم العبادة. أيوه يوني مقدمة قانص مهم. عبادني كلا لليبيندا الله. للا ترقونا كل فانية. جوليز سؤالا هي الله لبيندا ما لبين. توميواكي أنا لبيندا سؤال يا سؤال ما أمر به أمر إيجاب استنباب. أملي الله نم توميواكي. Awa haku liyamrisha Allah na mtuniwa ki. Kama hilo jambu halina sa familie, wajitwa moa yanini, wajitwa moa yanini, wajitwa moa kufanya. Itakwa memunyeza sa mingitiya shimoni, shoriaka, mana kushambi wa hindu, mafuhumi wa ibadah, maulize mtu. Hili jambu lapendwa na Allah na mtuniwa ki? Naam ou la. Pili baada ya kupendwa, liyamrishwa. Haa? Kama liyamrisha Allah na mtuniwa ki? Ah lakini lakini nzuri lakini baba asimnakuatia mwenye kama haikuja amri basi uhuri huo mimi sina haja nao hautachelewewa kio hivi haukuna mtu atakukuchezea lakini wewe hauko hivi haya mambo mapesi kama haya hutaki kujifunza kio sema oh mimi sijui bwana huwa sema hile pana wajua wajua lakini ni fi qalbik مدام موينيكو ناهاوائي اكو ميلكيا مرنغو فلاني او يهاتوكم فانيانين ثانيا المقدمة ثانيا العبادة لها رقنا العبادة لها رقنا عبادة اي كنن نغوزو مبيلي مهن هاي سمام عبادة مباك زوت تنبيلي سيو موجا زوت تنغوزو مبيلي Ya kwanza. Nguzo ya kwanza ya ibada. Ni gaya tul mahabba. Gaya tul mahabba. Ni ukomo wa mapenzi, Yani unafawabudu, waabudu kwa kupenda mpaka mwisho. Gaya tul mahabba. Ukomo wa kupenda. hauna chuki hata kidogo na lejambu wa lukwamrisha Allah. Kama niswala, wasmama kuswali, kwa mapenzi ya yote ya moyo hauna hata kidogo kuchukia kuswali eh ah, hii ni nguzo hakuna ibada itasimama bila nguzo kwa hivyo mtu kwenye moyo wake kwa kuna bughd eh ah, au kazi ya bughd na makanda ende zake na, na matainuka atakonda zake lennafi qalbihi bughd kuna, kuna chuki ile ibada kwa hivyo nguzo ya kwanza muhimu na hivi mtu kijiona na tabia hii جوة أميانزة نفاق فنبديه كنت قيطور أجوة أميانزة نفاق كني مويو حركة تفوتم تباب كلينيش كطور إلى نفاق مويوني أرودية تبية الله سبحانه وتعالى أطوي هي نفاق هل تكواجي وشكي أجانب الله مليامرش أشك هذا ما يجوز نقوزة أفلي يا عبادة نغاية الظل غاية الظل ني أقوم وأني أكفو وأذلِف تكون ذليل ما تكبر آه هيو سعيبادة قام مثو لنا يا بودو كني ما يوني لكن يلا هذا ما توي نوكا كينا ما نمي كينا ما يحتاج لكن وكيا بود شت وذليل مفتقر منكسر خاشع لله سبحانه وتعالى هيذن لكن إكيا يعبد الله مع البغض حتى كان من لا يصح أو يعبد الله مع الحب لكن بالكبر ما هو بالذل حتى كفاري يعني يعبد الله وهو مستغن كما كمنا غلات الصوفية غلات الصوفية يقولون ما في حاجة أتونا حاجة فايبو ولا موت ولا تترس إن عندنا شوق فيعبدون الله وهم مستغنون عنه أصلاً أوه ما يتجيء ما فيش تتجيء أتريتجيء إبادة أتريتجيء أتريتجيء فايبو أتريتجيء موتوس سيس تونا شوكة تونا إشتغلي عليه صلى الله عليه وسلم هذه زندقة هي تزندقة Walayyaba billah. Wabah. Kwa hivyo, lazman guzombili, hizi zipatikame. Mapenzi ya haliyayu, na udhalilifu ya haliyayu. Mbele ya mulawaku subhanahu wa ta'ala, hapon dipusasa ili ibada itasmama. Ukileta mojatu, ukakosa pili, hakuna chaibada. Hakuna chaibada. Kwa hivyo, hizi nizifungu muhimu sana. Uzifahabu. Lidhalika, yee, yee, shaykh al-islam, azema kwenye fatawa, rahimahallaha, فالدعوة والعبادة أسمى شيخ الإسلام فالدعوة والعبادة دعوة عبادة اسم جامع نجينا للهكسان لغاية الحب لله وغاية الذل له أمنناك يعني هذا هو أركان العبادة أسمى فالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية الحب لله وغاية الذل له واضح؟ هذا كلام جميل جدا شيخ الإسلام رحمه الله القوى بينيشة أركان العبادة أمبيل غاية الحب لله وغاية الذل له نبن القيم رحمه الله وينونيا سيماء وعبادة الرحمن غاية حبه مع, ذله مع ذل عابده هما قطباني وَعَلَيْهِمَا فَلَكُ الْعِبَادَةِ دَائِرٌ مَا قَامَ حَتَّى قَامَتِ الْقُطْبَانِ يعني عَلَيْهِمَا يعني الحب الظل هذا هو. في نونيته رحمه الله رحمة واسعة قَيْضُ يعني كت مهم سنة تصهام كونهي مقدمة يَبِيل لذلك كونهي نتيجة تجاوباتنا نقوم بأو فائدة تتجاوباتنا نقوم بها كمال المحبة يستلزم كمال الطاعة هذه فائدة مهمة إثبتها اسمها العلم كمال المحبة يستلزم كمال الطاعة محبة يا الله يا ليكملك يتلزمك أو يتلزمه Toa ayake yaku kamilika. Wadid rira wame. Kwa hivwa jipime, ukitaku jijuwa mahabba yaku kwa mulawaku, jipime kunye toa ayako kwaki. Toa ayako kwaki. Kila ukiwa qarib, taktarib min Allah, hini killa kiyonesha mahaba yaku ni kubwa kwaki. Na kila ma tabtai d'adhan Allah, killa kiyonesha mahabba yaku ni dogo. Kwa sababu taa dirina, fanya mahaba. Kwa hivwa, wale wanaempenda allah na wanaempenda mtume sallallahu alayhi wasallam watalazimika kufanya nini wale wanaodai wanampenda allah ah wanampenda mtume Muhammad sallallahu so, alayhi wasallam watalazimika kufanya nini istalbim madha istalme kamalut ta'a ah lillah wa so, kamalut ta'a tarasul so. itakuaje sasa basi Heiwa mpenda Allah ala futuzawe ilu maasi. Kisha se maa yandum ki penderja Allah. Kamama Yahudi. Nakhnu abnāu Allah wa ahibbāu. Allah bihkul falima yu'adzibkum bi dhanubikum. Asamchumum chasab penderja. Mwona yuwa wachesa kwa madambiyinu. Kada ba. Nahawa gulatu s-sufiyya. Yagul hibbuna r-rasul s-sillam. Eh? Eh? La wao ndio ikitajwa mtume na mapenzi ni wao ni alama yao ni alama yao ya lakini sisi mapenzi hayo tumewaachia wao hatuna maana tuko radi bali kuambiwa tutampenda vile ni tusi kwetu kwetu ntusi sisi tutataka haya eh kila ukimtii mtume sallallahu kila hiyo mahaba hii yetokana na sharia na haya ndio mahaba ya ni kisheria kwa hivyo Kula ma tuhibbullah أو كلما ادعيت حب الله يأزم أن تقيم البين أنا أن تستكمل طاعته وتلزم طاعته. كيوه كمال المحبة نيني كمال الطاعة. ثالثا ثالثا العبادة لها شرطان. تشملي زربك شروط العبادة لها شرطان. العبادة لها شرطان إنما ما مليل يكون ذا الإخلاص لله الإخلاص لله الإخلاص لله, لله نعم ثانيا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن شرطت مليل كلا موجا نزيجوا حكونا عبادة ويوته تسماما alafu fi kosa sharati modya katra kaysumbile ala fi suhi. Lazma ita itakuani balti. Ibada ikio na iklas sa sawa. Lakin hina matabag tul Rasul itaku baliva. Hay itaku baliva. Yuqal bid'ah. Yibada huitu bid'ah. Lainuhu ala giri hadi al Nabi sasal. Huitu bid'ah. Ikhlas iku. Tasa in kosa ni in kosa matabag sa saa bid'ah. نعبادك فات متابعة الرسول كوسا سوا لكنك كوسا إخلاص قي تشرك قي تشرك نشرك هي صح بلا شك لذلك عبادة ساسا الإخلاص يعني قصدك وجه الله والمتابعة اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم ها فندي بمهالي هي عمليات قي واضح ندليل يهيز زينجا آيات نينج نامرش إخلاص نا آيات نامرش كنفوات عمتومي عليه الصلاة والسلام كذا ندانيا القرآن نحديث كذا نولزمش متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم نا فواني عمل نامرش كنفوات عمتومي حديث مسمى باطلة هي صحة مردود يرد إلى صاحبه كسباب وميفانية وكفشاة Kwa hivyo wale wanaubuni Ibadazawa nyewe Na madhikri zawa nyewe Na mahafla yawe nyewe Na mikawa yawe nyewe Shore yao, mambo yao Ya vya vyao za kisiasa Lakini dini Mambo yao ya ahazaf zao za kisiasa zao Lakini dini ni ilo Kwenye misingi hiyya Kisharia hiyo dini na utabulikano Mukadzima Nyingina mbaon Iangapi yanne العبادة العبادة منفعتها للعابد نفسه العبادة منفعتها للعابد نفسه عبادة مصلح ياك لمنفع ياك يقولوا دي أبهم هي نفسيك أما منفعش ملاق منفعش ملاق Hum nufaishi mulawako. Wewe kifanya ibada, wajifanya maslaha nafsiya, wajifanya nufaisha nafsiya, nafayda utapata ni wewe, salam. Nauki mu'asi Allah, Allah piya hapati hasara, wajifu, utapata hasara vewe mwenye. Kwa hivu, ibada imewekwa. Si okamba Allah, nahi hitagia sana, wakaona okamba nahi ibada yako. Apana, Allah subhanahu wa ta'ala, haku jaliya hivu. Ama ibada, maslaha yake ni kwa nafsi yake apo mwenye tarudi kwa kumwenya yeye hadhuriki umma لو امه كلها كان على اثجر قلب رجل واحد ma naqasa mimaa inda wa subhanahu wa ta'ala ma naqasa min mulkihi لذلك علماء ما كل يريدك له إلا الله إنما يريدك لك إنما يريدك لك كل يريدك له كل يريدك له كلمت كلمت أن أعمل أنا نائط أك مصلحة يق يريدك له يريد مصلحة لك كلاموا يا أك أكيم أكي فنيم إما مسألة حملية ببساطة أو مسألة حكم عسان أو مسألة عجات جو أو مسألة حكم بنونة. يريدك الله يعني لنفسه كمسألة حي إلا الله. إنما يريدك لك. إيه وكوفنية قاديليا كوي الله مكوفنية هاي. A miku nangmesha kila aina nangma, a pa kila aina kukupa. Si kwa masalihay. Ko masalihay ako manyan. Allah. Waweh. Oybo, mto siyoni nam nufaisha malawak yon la nam go. nufaisha manyan, tadi duro manyan. Baka yah katika mukadimate. مهم مسأنا العبادة العبادة تنقسم إلى عدة اعتبارات علماء مجانا في جانه كذا كذا اعتباره هي اعتباره هي اعتباره, اعتباره لكن هتقطع جزوت تقطع اعتبار ثاني أهم هذه الاعتبارات ثلاث اعتبارات تنقسم إلى ثلاثة اعتبارات مهمة جدا. يكون باعتبار ذاتها. تنقسم انقسام العبادة باعتبار ذاتها. يبين انقسام العبادة باعتبار متعلقها. نتاج انقسام العبادة باعتبار حكمها. سيرزيمان زملية زوجته. Tulingana na nini? Tachukwa pengine kimoja kimoja. au zimbili Moja tubakisha ala shantu. Tufahamu. Tusi. Tusi bandike mamumingi. tukasahau. Tuchukwe ya kwanza. Inqisamu la ibada bi itibari dhatiha. Ibada tukiitazama kulingana na dhatiya ke. Imigiyanyika marambini. Tankasimu la ibada bi itibari dhatiha. Ila pismi ibada bi'tibari dhatiya kwa mtazamu wa dhati yake ukiiangelele ibada yenyewe utaikuta iko aina mbili utaikuta dhati yake iko aina mbili ya kwanza ibada feeliya sneba ibada feeliya umembe fanye kadha ufanye kadha ufanye kadha ufanye kadha tayanian ibada tarkiya من عباده يكو acha ma ndosifanye kadha usifanye kadha usifanye kadha ni haramu usifanye kadha ni haram alesikadha asada yendab sam ya ibada bi'tibari dha fa yatanqasamu alibada bi'tibari dhataha ila qismayn ibadatum fiiliyah العمراء أفعال كثيرة الصدقاء صلة الرحيم بر الوالدين ذات ذن عبادات فعلية ونتك كاما واجب زفاني ونتك كاما واجب زفاني ذنيت عبادة فعلية أزيكونينك ألافكنا عبادة ذنينة واتوينك مغافليكنا ذات عبادات تركية ذاكواتها za kuwacha Na hita kama unasikiliza kwa makini. Sio kila kuwacha ni ibada. Kuna kuacha kwingine kukawa ni ibada. Kuna kuacha kwingine kukawa si ibada. Na si haramu, mubahat. Kuna na kuacha kwingine ukapata na madanda. Haram. Ukapata na madanda na umeacha lakini ukapata madanda. Kwa hivyo huku kuwacha, doku na kazi, kuliko kufanya. Kwa hivyo iska dhali? Kufanya, musha elewa, ibada za kufanya, mafi muskila. Twende kwenye tarkiyat hizu. Nandoma ana, ulama wa kukhtalifi ana kwenye hibabye. Halitarku wujudiyu adami. maadami. Hii tarku. Nikitu, kiko wa man kitu hakuna. Na kikiwa hakuna, leeshi ushabo alayhi? ليش يثاب عليه؟ ستة كنجي قنียง خلاف كوبا. لكن حقيقة يعني خلاصة أو تحقيق علماء ما لا لازم تفصي. كون التروك زينين اللي موجودين. نكون التروك زينين اللي زادن. غير واضح. تروك زوجودين كمانين. يعني نيوكيفات جنبجان اللي ترك وجودي بحيث يثاب عليه. تبتنا ثواب. هنا شرط علماء بك الترك لا يكون وجوديا أو عبادة إلا إذا كان احتسابيا انتبه هنا إن شرط مهم ننواجه وأنت تحتسب هنا دعوتنا يقصدية التركي عبادة واضح ننواجه معصية وأنت تحتسب نواجه كله وقواجه المعصي Ah, hii ndio hiyo taratu tunayokusudia, yaitwa tarku wujudi hakiki, alafu piani, ni Nani thawaba. Ni ibada. Kwa sababu ukiwacha wa anta muhtasib, utapata Nini maana ihtisaban? At tarku ihtisaban, haiiti tarku ihtisaban mpaka ipate Ikhlas na qasd. Mpaka uache maasi ya Allah. ألا فهو ناون كسودية كواهاتشة. سوى عدم يان. يعني كي تنبكها كواحاتكان وكاكوميلة كينويان. كمال سرتي أكون ذا عدم. انتبه. الآن. واحد مثلاً يشرب الخمر. حق خمر حرام كذلك. طيب. أكوليزو. بانا فلان. بنا يومات خمر بنا. جابوا بنا. Kuizu fro ko na sa zote hauna na mas timu nam nagyan. Mimi ba na panam cheese mo? Metungia mkono. ni metungia akira ni Rudi. Sa sabana ni may noam ko. Ko ni noo ni kabisa. Tarkal khamra خوفا من المرض. سير؟ أم خمر وسبابه يا مراضي. هي ترك وجودي أما في وجودي موجودي. لكني سي عبادة لماذا؟ لأنه غير محتسب. حكوا احتسب أجر. اللي واتقى سبب قوو بمرضي. نمشي واتمعس يا قس باب قوو بمرضي. ما حكمه؟ يساب ولا ما يساب؟ هباتي سواك و هباتي أسباب كوفاذي لكن لما ترك لغير الله حقاً سببنا ما ضمن بها المباح ترك المولى لأن الإنسان يخاف عن أسباب المرء. هذا مباح أن تأخذ الأسباب. نعم. لكنك قام بيا مين موان يا عذاب يا مسألها يا آمين من جوب الله سبحانه تارس يكنتس هيندو تنعيس هينتو وهو محسس ويخاف عذاب الله هنا تركب عن نيني إبادة ويبقى كواشا فيها سيو كله كواشا ألافكنا تركي نيني حتى نحرام يعني يعني حوفاتي ثواب نوتفتنا مكوس حوفاتي ثواب نوتفتنا إثن نحطة كموميات وهي أن يترك خوفا من البشر ورياء منهم Khaufan minhum, wariaan minhum. Au sumaatan minhum. Augu pa kwanekana. Augu pa kuskiwa. Augu pa mtu. Amiambiwa, mathalan, wako angina al-fanyahifu. Kumajepu wa kitu. Kumajepu wa kitu. Nimetoa siku mbili. Zikiisha, mimi na endo fa wali. Na sheikh ya nani. Na ujuee, نتما بيهم تيادابو، فنجم كوجوس كجوتير. والله كنا ما توليتوا كيد. فيلجي فاكوتا. أتستكي وشيخان القادر. أتبحثا مذهبي بقوة؟ من أبواب الشرك من جوه والإعجاب بالله خوفاً من البشر. صلى الله العافية والسلام. كويبو. قوتها ومسيئتنا وكسديةها فما بكوني عبادا ni an tataraka al ma'siyah tarkan wujudiyan muhtasiban kwanini nimesema wujudiyan kwa sababu kuna tariki nyingine ni adab aslan ni adab kama ni dhuhul ma taraku al adami al tarku al adami huwa dhuhul al shakhs an al ma'siyah amepanga kufanya amepanga kisha ah mbona ukwenda tena kuibabaha ewe nimeyakafilika kusema bahati yako utamtambua kesho نمشغولك هي ترك عادم قسم نزهول عنه. أنا غفلتك وإلا نجفانة. أنجيبة لكن تو ذهل عنه. أنا لكن نترك عادم لا أجر له. واضح غير واضح. حتى أن تكون ذاكاً بكسبب اللي ذاكاً بها الكثاني لكنها تتثبب لأنه ترك عدم ظهولي كيف خلاصة كوانبا زي لعبادة ذاكواشا شرط كويت عبادة وتتثبب أن تكون وجودياً ثم أن تكون محتسباً التارك محتسب. نهايزي كواني محتسب مبكا فاك أكساني ما مما والقصد متى يكون مستحسبا إذا اخلص لله في الطرق وقصد سيقصاه وكسوديا اكاجه قال الراوي لذلك الحديث يا ولد السبع الذين علم الله اسما ورجل دعوتهم را ذات منصب وجمال فقال اني أخاف الله اني اخاف الله فيمتسقطتني عفيف فالقصير ما إني أخاف الله وإنني وانا أتوان غابتا من كتال فانينا وفاحشة وينجيسا وينجيسا فانينا لكن بونا مكو أجري قوي بونا مليق وكونا أبول عشق صابو يهوي ولميس لأنه قصد الآن قصد. فهذا كسب واضغ. ترك النساء الكثيرات سمع ليان تتكوهي وموجه وليو ستاكتوفيق وفيه نظهول واضح غير واضح كما بقية العبادة تقسع وادة باعتبار متعلقها وانا باعتبار حكمها وتكوجها كما نزيه مقدمة درسنا كوجها ان شاء الله تعالى تلين فاسك جواب الشيخ؟, الشيخ يقول Shekha Kajibu Rahimah الله الحمد Rabbil Alamin العالمين ibada Ismun Jami'un Likulli ma yuhibuhu Allah wa yardah Al-Ibada Iskidiza bizuri Uwe lewe ta'arifia Ibada Kwa sababu Sayyidina utokiyani za'kubwa beina Kwa Sisibada kwetu, kitu tengene Na wawo ibada kwam kitu tengene Wabek Wawo eza kufanya ibada Wawo ka muwabudu kiyumbi Na halayita ibada Na yun stilaahi, stilaahi yetu isi ibada Ati Dua, wana dua Kwa si ibada Mina za kumomba huyu ka momba huyu Wali huyu, dua ali dua Dua, dua, dua, dua kwa mba Dillah, wawo eza kufanya mwinge Masa mishikiku, dua kwa usi ibada Kwanin? hakuna kusujudu hakuna kurukuu hakuna kusimamia eh kwa hivyo wao mafuhumi ya ibada ni kuinama na kuru, kuruku na kusujudu na mengineyo kama hakuna hiyo wewe maliza kuabudu kwa, kwa moyo wako mpaka upindukie na, kwa. na, na usema, si ibada kwao na wale wonde kimadami na ndio maana wanajipiga pendo usema sisi tunajua kwa ule maiti si Mungu lakini tukamwomba sababu so, si ibada sisi tunaoabudu Mungu Let's go nani لذلك mmoja wao إبادة ibada ni ibada ni mpaka ujue kwamba yule unayemuendea ni Mungu madamu ushakuwa una yaqini yule si Mungu muombe mfanyie rajaa mfanyie khofu takamaliza nena viongozi wao kubwa ambao ni muammamin neno yakuliona hapo wallahi Ni kujua kwa mba yule na imuendaya ni mungu. Iyanda ibada. Asala Allah al-afi yasala. Ujinga wa mga zamia. Lakini ukisha kupasa ta'arifi ibada sa asawa. Ita kusaidia kupambanua. Wabih. Na uwelewe tana ibada kwa mafumia ki nisuri. Ujio kuna ibada ina hii, kuna ibada ina hii, kuna ibada ya moyo, kuna ibada. Ibada za moyo, wawahas shuguli kika msa. Manas shuguli zao. Allah ambali ayinje mabahira. لو توه أنا نمني نمنا هو هنجد هو ولا ما اسم جامع نجينا لليكوسانة نجينا لليكساني. لكل ما يحبه الله ويرضاه لما كل جامبو أن اللي الله سبحانه وتعالى na analu liridhiyya. Bito zili really, Kila analu Allah subhanahu wa ta'ala na kuliridhiyya, hiyo ni katika ibada. Ni katika ibada. Kisha kafossil. Katika hawa analu Allah ni aina gani ayo mambo analu lipenda Allah kasema minal akwali ni katika maneno wa ibo kuna maneno ito ibada. الله أبين من من كما الكلمة الطيبة صدقة في نعبادة سعبادة نعبادة. ذكر الله نعبادة. قصم قراني نعبادة سعبادة نعبادة. نعبادة سعبادة نزوتني أقوال. نعبادة. يحبه الله مايرضاه. Allah na pena, na naredito na ayo maneno. Kwa hivyo, muntuhasidya kwa kwa mbiya adhan si ibadah. Tujuhu jahila, elema na ibadah. Asidya kwa kwa mbiya dua, kuwomba dua si ibadah. Dua ni maneno <totipat> si maneno. Ta sandoma na wawo hapa tarifu <scripture> meanguk. Wawo huwomba maiti kapsa na hawasemi wa muabudu. Hawasemi wa muabudu? Kapsa? Na wukimwambia wa muabudu, wabayah. Kwa nimi sujudia bimi, nimi ruku. Aleska dhali? lakini hawa wa wametatua hawa husujudu na waruku na wakati hawaa bu. Makoko mpaka yanikiacha kwamba waruku na usujudu na wasem pia hawaa bu. Sijwe mbakishe nini ibada Kwa minal na hizo ndo ibada za maneno wal a'mali yani afal na Ibada ni maneno na matendo. Ibada ni na الأفعال زي كن عبادة نتن الصلاة والزكاة والحج والعمرة ووو عبادة نين إذا ما تنهي الباطنة أعمال زم يعني كن يمويه والظاهرة نزنج كن جوارح بيومه زو تنهي بعد زو تنهي بعد الأعمال الباطنة أفعال الباطنة يعني بتنفمويه الإخلاص قصد وجه الله عبادة سعبادة عبادة كبيرة إخلاص عبادة يا مو عبادة يا باطن يا مو الخوف خوف الله من الله عبادة التوكل توكل على الله عبادة يا مو سعبادة من صدق الاعتماد. من مو يكم تقيم يا الله عبادة الرجاء الرهبة ذات إذن أعمال باطنة نهاوا جمازوت يا هاتوكي ممبيات أقول إيه نعبد ها؟ بونا كنا كرقو كناك سجود، ماو نعبد ها نهيت؟ وكممبيا هو مويه وابوده ها هو كبال، هوا كبال كبيس لجهلهم لجهلهم. طيب الأعمال الباطنة والظاهرة الأعمال الظاهرة كماني؟ ينجسنا قصالي صلاة الصيام الحج Birru alwalidein, silatul arham. Zot izi ni amal za jawari. Ni amal dhahira zinaonekanwa. Kwa viungo vikifani. Kwa hivyo, mkusanyiko wa hayo mambo yote huyitwa nini? Huytwa ibada. Mkusanyiku wa hayo mambo yote huyitwa ibada. Na hapa, ulama wa nataja asli muhimu sana. Asli muhimu sana kwenye masala ibada za zahira na ibada za batira. علماء سيما يذي الأصل أن جنس العبادة الباطنة أفضل من العبادة الظاهرة الأصل أن جنس جنس العبادة الباطنة من أفضل كليكو جنس العبادة الظاهرة واضح غير واضح يعني جنس عبادة مو سيوزوته الجنس الأصل جنسي يا كل كجنس يعبادة يا, يا, يا فينغو العبادة الظاهرة إذا خلط من العبادة الباطنة تذهب أثر لا أثر لا أو تعتم تماما هو هنا ساري ولا يكون في أي شيء ولا فينچ كذلك عباده إلى ظاهر، يكقص عبادة باطن. له أثر؟ إما هكنا أثر كبير أو تفت أثر كذا. قصروا هكنا نذاني بوكه هو بدو وابدو تينش. كم اللي يصلي مثلاً أنا يسال، نهو كنذاني حسالي، يصلي تويونج، هو كنذاني حسالي. هي صلاة كتام كتام أنا ممكن. أثر. قصروا إم إبادة باطنية قلبية نذاني مقص. وهي ونشا منزل يا عبادة يا باطل دعُلما قسم الجنس يا عبادة يا باطل نبارة أفضل من جنس العبادة ظاهرة نزيكو عبادة زنجينة أفراد زعيبادة ظاهرة أفضل كل يكو أفراد زعيبادة باطل لكن لا نتكلم بالكل بالجنس كما قسم جنس الذكر أفضل من الجنس الأنثى لكن هو كونها زنجينة ماشينا نوم وكفغلة لسه ذاك لكن يكوي وهم وليس الذكر كالأنثى الله يقول ليس الذكر كالأنثى وأنا مو يعني جنس جنس يفكوا وناو أفراد يعني أنا ما كي مشينا واضح غير واضح وين ما نعبد ينداني إن منزل عظيمة نين تشيو كشريات طف الذكر أمثل كثيرة إذا زدت من ثانو زعبادة الصلاة والقتال الزكاة والصيام والحج إذن عبادة ظاهرة زير جوارح، وصدق الحديث إذن عبادات أولية زير صدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود وتكليذها هذه والأمر بالمعروف وامريش ما والنهي عن المنكر وتكذب المنكر إذن عبادة ظاهرة والجهاد للكفار وبيجابته مكافل جهاد وبيجانا نمكفيري يعني بالسلاح الكفار يجاهدون بالسلاح والمنافقين باللسان باللسان يعني بالحج والبيان لأن المنافق يبغون يبغون ينقوذت أم يفيش أو هتوزكم بيجوا لا لا لا ما بي هذا الفريق لكن هو منافق وبيجوا قلبي بالحجج والبيان ويجاهدهم به جهادا كبيرة يعني باللسان والحج والبيان و وجهاد الكافر بالسلاح والسنان وجهاد المنافق بالحجة والبيان والإحسان إلى الجار نكون فنيه إحسان جيراني واليتيم نيتيمة والمسكين نمسكيني ومن السبيل نمبتنجيا والمملوك نمطوم والملكي شينغو من الآدميين كتى كمان آدم والملكي شينغو كناو كانونو كواجه حر والبهائم نوالو نямال والملكي شينجو وسوا تاسه، ذلك. تومي عليه الصلاة والسلام. عزيم أليونيش ومن أمك موتوني دخل المرات النار رأيت المرات دخلت النار في هرة حبستها. قصبة وابحاكة. الليمفونجا بحاكة. لا هي أطعتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. حكم بتشكولا؟ لا والله حكم ما سبحانه سبحان الله أباك كف عن جواب العياد ولا فدى قلة النار تومس الصلاة سمعنا كمونا مطوني ويهيوني نكون مهرومية من الحيوانات لا شك إن تك إحسانكها والدعاء ندعاء دعاء نعبد يعني والذكر نذكر والقراءة نقصوما وأمثال ذلك من العباد نعبد زنجين زوتة ziliyokwa kwenye sharia. Kwa hivyo, zoot hizu hizu wa duwa. Sas hizu wa ibadah. Sas a suala mwani. Ikiwa duwa ni ibadah, ya hebu ni jibu ni ninyinyo. Duwa si ni ibadah. Na ayangapi, kwenye Qur'ani zime sarreh kwa duwa ni ibadah, na duahu kufurisha mwanyay? Kuto mwamba Allah ka mwamba mwini. Ayangapi. Nyingi sa. Amansisi tumesema? ikiwa dua na ibada ibada ufanyiwana Allah subhanahu wa ta'ala sasa unapokwenda kumfanyia kiumbe kisha ukasema mimi Siku muabudu. ni muinga si muinga ni muinga ina maana hajaelewa maana ya ibada Ankuenda mimuomba wali yamu. amfanyie mgonjwa wake ataka atakapoe mwanae atakaolewa au hapati mimba apate mimba na mambo yake biashara zangu sikuzi sinzuri, nzuri Hele, ni, ni fanyi mambo. Okay, Alafu, yeye asema haja muabudu. Haja muabudu, ya muomba, lakini haja muabudu. Ha, jahila masi jahila. Jahil. Kwa sababu kule kumuomba, kuna ibada ya maneno, yeye ibada ilio ni kuruku na no kusujudu. Hii ndo jahili kwa nawa watu. Sasa le dhali, utakuta wanalia kule wakiomba wa, kiyomba, wa kifanya, kufanya na bado wa usema hawa wabudu wane. Hii ni kukosa kwelewa. Iliye mana ibada, jahlo bi mana, alewa. Sasso, ikiwa duane ibada. Huiubana memona minuka, mekwenda kumuomba, wali. Amuomba haja zaki. Vyo tamucha nani? Amitukua ibada, mipeleka wa? Kwa kiumbe. Mwanyo kutukua ibada, kumpeleka kiumbe. Kwa kiumbe, na? Ukinena mbala? Ufaikunen? Ukinena mbala, ukufurisha waksi. آه، هكونا كفرشوا كفرشوا كافر كافر يكيدو كافر إن زنبي، زين قولي؟ ساسها ما جيها من سمهني عصير، ندعنج نسدعنج، ها ما جيها اللي ما جي، أليس كذلك؟ ولكنه ليذ، لكنه هكك كشه عمها ما هيوم ما مدين أو حجانا أو حجها ها ما هيوم مدايبيه، لكنه مني ما أنا متوشريك أقول هذا كاثر بس. واضح لأن من تلبس بالشرك وقع به وقع به هذا الشرك. طيب الآن مين اتكساس كسام بذا خباري ومبفلان من مشرك؟ ااا توليز قام الحج ما قام الحج لكن مجرد رأيت أن أعتقد كفره خلاص ده. لأن الإسلام له حقيقة والكفر له حقيقة. أتى كيك تلبس بالشرك وقع به. أما مسألة سأساك وأنبياء وفلان مشرك مسي موزشيني مسي مصالي نمائك لا هذين أحكام زنجين يحتاج ترتيبات. لكن بمجرد أنا رأيته نعتقد كفر. نميمون يوم سيطة صالي نمائك أكي تنجى سيطة كولة سيطة موزشة بنتيانك ولا سيطة وقوك هذين حكم زنجو ميمي خافة سيزة تنغازة <تصفيق> واضح واضح kuambia watu sasa hapo ndo yahitaji utaratibu kwa sababu al-an tubayyan tanshur hukma lahana lan tanshur hukma yako wazi bila wazi wivyo yoyoti alimuomba kiume kumuomba kwa Amwita kafiri, amwita mimi mwita naa. Na a sema, aaa. Anuza billah. Sasa toka tosa manini sisi. Ukizungumza hivi hivyo. Hawa madhabu zao ni kali hawa za kutuwa wa islamu nje. Mtu kukunje kitambo ya mwenye mitoka mfungua mlangwa mtoka. Mimi memtua yeye, yeye mwenye mifungua mikimbia inje. Na mwita njo hataki. Mshindani. Mkitu niki. Mtafanya nini? Mta sema uku nje. Alezika dhali. Vale kasa watu wana maajabu wao wenyewe wakaanje uislamu alafu sema ametolewa mfukuzwa nani amezoefukuza nini si tu waomba murudi hamu yetu tu warudishe huku ndani murudi si kuwafukuza lakini ni lazima طيب أنا أبغى أحكم على هذا وأنشر حكمة. هذا وترتبه وفاني مقال وترتبه شرزعان ما خصني. لكن أنا حكمي شخصيا على قبل الكفر. بس كن ما تكلم أسكوت أسكوت. كمان أصليش من روزان. أليس كذلك؟ نهيب إنما الصحابة والوفهم. منم جوه نم كاريو مكاريك فانم جوه. سؤال؟ توك؟ لكن سمع بنته. بكر ما يجي و. تكون نزاعون تسالكوا. أنتي من قالين من ما متصالج معك ولا ما تتكلم كم الوفاية حديثا رضي الله علية كذلك ثم البوم بيقول اسماء المنافقين اللي نشروا خبري ها اللي كان قال يرد ناني فلان ويش كان ديا كن ذلك حاموامبيم توكا توك. نعمر نهيم وين حكوم بيقول لكن سمعي هو من قاليا حديثا كيف حكوم نمشي لكن هواامبي وشو توكين أقول والسبب هو والحكم عليه كسبقان إليه وكشكم حكومه يترتب عليها الحد والوعيد رمانه إذا حكام نزيقه لماذا؟ كسبقون وكسنشور حكمه يترتب عليها الحد يردها والعياذ بالله واضح غير واضح لأن رمانه أنت أسكت أنت لست قاضي؟ ليس قاضي التفاية واضح غير واضح لكن ميمي أعتقد كفره من اليوم نكمونا اليوم بكبوري سيلي إن بشاكه أكتن بسيلي أكفليشة، كتام فوات، نا كيلا نا كي أك أك أك كي تأكل زشاف قوام كسيء، دي كوالا سنكوبالي كواهو، أكياكي بس ما هالي، ها. التبنيمة. التبنيمة دو أحكام تطبق على المشرك، واضح غير واضح، تلتفي بهذاك ولا شاء الله تعالى.